يقول الامام ابو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي الشهير ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم قال رحمه الله الحديث السادس والعشرون قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل سلامه من الناس عليه صدقا كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقا وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها الى الصلاة صدقة وتميط الاذى عن الطريق صدقة قال رواه البخاري ومسلم كنا بدان الكلام حول هذا الحديث في درس الماضي وهذا الحديث من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام يبين فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مدى حاجة الإنسان إلى أن يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة التي أنعم بها عليه في ما خلقه وفيما رزقه وفيما أعطاه من متاع الدنيا وفي كل خطوة من خطواته لله فيها منة عليه واجب عليه أن يشكر الله عليها ففي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل جزء من أجزاء الإنسان بل كل عظم في جسم الإنسان وضعه الله سبحانه وتعالى وخلقه له خلقا يعينه ويريحه ويساعده على استمرار هذه الحياة والإنسان يلاحظ أنه إذا ما تعرض جسمه أو جزء من جسمه لتلف أو لمرض فإن هذا الجزء يسري مرضه وعطله على سائر الجسم وفيه وفيه يظهر قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ولذلك يجدر بالإنسان أنه يشكر الله سبحانه وتعالى ويحمده على كل ما أوجد فيه من أجزاء وسلمها له، فعليه أن يقدم الشكر لله تعالى. والله جل وعلا يطلب منا القليل ويجازينا بالكثير، فهو لم يطلب من الإنسان أن يدفع تعويضا أو أن يدفع. مبلغا على كل جزء من أجزاء جسمه وإنما شرع له أن يظهر شكر الله وأن يظهر نعمة الله وأن يثني على الله بما هو أهله وأن يثني على الله ويحمده على ما من وأنعم وأكرم فإن هذا يعد بمثابة الشكر لهذا العضو الذي أوجده الله فيه. قال كل سلامة من الناس عليه صدقة، أي كل عظم في جسم الإنسان يتطلب منك أيها الإنسان أن تشكر الله على ذلك، أن تقدم صدقة تحفظ بها هذا. الجزء من جسدك لأن الإنسان مطلوب منه أن يحافظ على جسده وأن يحصن جسده ولذلك شرعت لنا المحصنات من الأذكار والأدعية والآيات من كتاب الله وهذا كله إنما يعود على صاحبه بالخير ومن هنا شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعوذ الانسان نفسه بان يقرا على جسمه وعلى اعضائه وان يسال الله سبحانه وتعالى الحفظ لها وان يدعو الله تعالى بان يعصمه من مضلات الفتن ومن السوء والشر كل ذلك محافظه على هذا الجسم كي يبقى سليما معافى. فشرعت لنا الأذكار وشرعت لنا المحصنات وشرعت لنا الأدعية وشرعت لنا قراءة القرآن في ذلك كما جاء في مواطنه من القرآن ومن السنة فقال كل, يوم كل سلامة أي كل جزء والسلامة المراد بها ال العظم في جسم الإنسان كبر أو صغر ويقال إن أصل كلمة السلامة إنما تطلق على عظمة موجودة في فرسن البعير يعني في قدم البعير جزء يسير عظمة صغيرة لو قارنتها بسائر عظام البعير لكانت يسيرة وصغيرة وهكذا عظام الإنسان منها ما هو ضخم ومنها ما هو صغير ومنها ما هو يرقيق فكل عظمة من عظام الإنسان عليها صدقة أي يلزمك أن تدفع عنها صدقة والصدقة هذه ليست المراد بها الصدقة المادية وإنما المراد بها ما يحصنها وما يحفظها وما يمنعها من التلف او من ان تتعرض للاذى كل سلامه من الناس عليه صدقه كل يوم تطلع فيه الشمس يعني تطلع عليك وانت حي تتجدد حياتك تعدل بين اثنين يعني الأعمال التي تقوم بها أعمال الخير هي بمذابة الصدقات التي وجبت عليك تجاه أجزاء جسمك كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين ومعنى تعدل بين اثنين يعني تصلح بين اثنين تصلح بينهم تزيل الخصومة فيما بينهم تصادقهم تناصرهم تعد هذه الحركة صدقة منك تعود على بعض جسدك وتعين الرجل في دابته تعينه في دابته وإعانتك له في دابته اما ان تمسكها ان كانت جامحة واما ان تروضها ان كانت نافرة واما ان تنيخها ان كانت قائمة يعني تعين الرجل على ان يفيد من دابته كل وتعين الرجل في دابته قال فتحمله عليها أي تعينه على أن يركبها وهذا كان في الدواب يوم أن كانت الدواب محل الحمل واليوم يمكننا أيضا أن نمد هذه المنفعة إلى ما خلق الله لنا حيث قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا ويخلق ما لا تعلمون فأنت إن حملت صاحبك على أن يركب سيارته أو أركبته فيها أو أصلحت له ما يعينه على السير فيها وهكذا في غيرها من المراكب فكل ذلك يكون من الصدقات التي يحفظ الله بها سلاماتك من جسدك قال فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه فان ذلك يكون من باب الصدقه ثم قال والكلمه الطيبه او الكلمه الطيبه يعني تتكلم بها فانها صدقه وبكل خطوه تمشيها الى الصلاة فانها صدقة يعني لها ثوابها ولها اجرها فيا اما ان ترفعك درجة واما ان تمحو عنك سيئة وخطيئة واما ان تحفظ عنك او تحفظ لك سلاماتك من جسدي قال وتميط الاذى عن الطريق ومعنى تميط الأذى يعني تبعد الأذى عن طريق المسلمين سواء كان هذا الأذى ماديا كالحجارة في طريقهم أو الشوك أو ما يعوق كأن يكون في الطريق كلب عقور أو أن يكون في الطريق هوام أو أن يكون في الطريق حيوانات كاسرة او ان يكون في الطريق صائل فمنعك هذه الاشياء واخلاء الطريق منها وتيسير الطريق للمارة كل ذلك يعد من الصدقات او ان يكون الاذى معنوي كأن يوجد في الطريق من يتعرض لاذى الناس يلالهم يشتمهم يستنقصهم فمنعك إياه من الطريق وتسليم وتيسير الطريق للناس وحفظ مكانة الناس وعدم تعرضهم للأذى كل ذلك يعد من الصدقات التي ينتفع بها العبد المؤمن وتكون زكاة لسلاماته التي خلقه الله عليها قال و... وتميط الأذى عن الطريق صدقا هذا الحديث قال أخرجه الإمام البخاري وأخرجه الإمام مسلم وس... وقد بر في الدرس الماضي أن الإمام البخاري رواه من طريق وهب بن منبه أو من طريق همام بن منبه من طريق همام ابن منبه ورواه مسلم من طريق ابي صالح بن السمان او رواه البزار كما قال هنا من طريق ابي صالح بن السمان وكنا وقفنا عند الكلام على ما يشتمل عليه جسم الانسان من اعضاء حيث قال والانسان ثلاثمائة وستون عظما يعني يتكون جسمه من هذا العدد او ستة وثلاثون يعني من ثلاثمائة وستة وثلاثين سلامة يعني عظمة عليه في كل يوم صدقه يعني يتصدق بها عن هذه الأعضاء كأنها شكر يقدمه لله على ما من وعطى قالوا فمن لم يجد يعني الغني قد يجد ويتصدق لكن ما حكم الفقير الذي لا يجد قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإن هذا من الصدقات التي يقبلها الله قالوا فمن لم يستطع قال يرفع عظما عن الطريق يعني يميط الاذى وقد مر بنا أن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعبي الإيمان كما جاء في الحديث الإيمان بضع وستون شعبا اعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فبين أن هذه الشعبة وهي إماطة الأذى عن الطريق تعتبر بمذابة الصدق التي يتصدق بها الإنسان عن بعض جسده أو أنه يفدي بها جسدا من ما يجب عليه تجاه ربه من الحمد والشكر قال ويرفع عظما عن الطريق قالوا فمن لم يستطع قال فليعن ضعيفا ومعنى يعن ضعيفا يعني يساعده قالوا فمن لم يستطع ذلك قال فليدع الناس من شره تركك هذا الناس يعد صدقة يعني والمراد بترك أذن الناس يعني لمن كان قادرا أما من كان عاجزا فهذا العاجز لا يملك لكن لو كان إنسان قادر وخطر في ذهنه أن يؤذي جاره أو أن يلحق أذن بغيره ثم إنه تراجع وكفى وامتنع فإن رجوعه وامتناعه يعد صدقة فعلها ولذلك يذيبه الله سبحانه وتعالى عليها كما جاء في الحديث من هم بحسنة من هم بحسنة يعني ليفعلها كتبت له حسنة فإن فعلها كتبت له عشر حسنات ومن هم بسيئة لا يكتب عليه شيء فإن فعلها كتبت عليه سيئة لكنه إن قدر على فعلها ثم امتنع فإنها تكتب له حسنة وهذا معنى قوله أنك تمنع تدعو الناس من شرك فودعو الناس من شرك يعد بمذابة الحسن قال وخرج مسلم من حليل عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال خلق ابن آدم على ستين وثلاثمائة على ستين وثلاثمائة مفصل وقال فمن ذكر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله وعزل حجرا عن طريق المسلمين او عزل شوكة او عزل عظما او امر بمعروف او نهى عن منكر عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامة امسى من يومه وقد زحزح نفسه عن النار ومعنى زحزح نفسه عن النار يعني حجبها عن النار فدل ذلك على أن كل فعل من هذه الأفعال يعد ضربا من ضروب الثواب وضربا ونوعا من أنواع الطاعات ولهذا ضرب المثلة بالحمد والتهليل والتسبيح ولا شك التكبير منها وايضا بين ان من هذه الافعال التي يثاب العبد عليها هو إزالة واماطه الاذى عن الطريق بشتى وجوهه وانواعه يسأل سؤال يقول الرجل الذي أتم عمرته وهو من أصل مصر يرغب في عمل عمره أخرى فهل يتم الإحرام من التنعيم أم من أبيار علي وهل إذا عمل العمرة لغيره فهل يناله ذوابها كاملا دون أن ينتقصها من أجره شيء أما الشخص الذي يأتي من بلده معتمرا هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الإنسان مكة محرما لأداء العمر والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر يعني بعد الإسلام بعد ان بعثه الله ونزل عليه الرسالة اعتمر اربع عمرات وكلها دخل مكة وهو محرم بها اما العمرة الاولى فكانت عمرة الحديبية في السنة السادسة من الهجرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام انه واصحابه يطوفون ببيت الله محرمين وقد دخلوا مكة وقد ساقوا معهم الهدي ومعلومنا ان رؤيا الانبياء حق وانها نوع من انواع الوحي لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يخرجوا للعمر فأحرم هو وأصحابه من آبار علي وساقوا الهدي قلدوها وأشعروها وجللوها واتجهوا الى مكة وفي وعلى مشارف مكة عند حدود حرم مكة من الناحية الشرقية الشمالية بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم عند الحديبية فقال الصحابة رضوان الله عليهم وهم متشوقون للدخول إلى مكة تخففون من امر هذا الحدث ويقللون من شان هذا الموقف قالوا خلأت القصوى يعني تعبت وكلت ولذلك بركت وعما قليل ستقوم لانها ان خف تعبها تننهض لكن النبي صلى الله عليه وسلم اطلعه الله على امر هذه العمره وكشف له ما خفي على الناس فأجابهم قائلا ما خلعت القصوى وما ذلك لها بخلق ولكنه حبسها حابس الفيل عن مكة والناس في ذلك الزمان يعرفون ما معنى حابس الفيل في السنة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان امبراطور الحبشة قد جهز جيشا يغزو به يعني يريد ان يغزو به مكة ويريد ان يهدم بيت الله. ويريد ان يذل اهل الحرم ويريد ان ينتقم لبيت بني للالهه وللاصنام في اليمن بناه هذا الامبراطور لان اليمن كانت تابعه لهم فجاء رجل من العربي ودنس ذلك البيت لأنه لا بيت إلا بيت الله في مكة فما كان من هذا الملك إلا أراد الانتقام بعث جيشا عظيما وبعث معه فيلا من اجل ان يتولوا هدم البيت وكان ذلك في السنة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورد الله هذا الجيش شر مرد ودفع بان سلط عليهم ما اهلكهم قريبا من البيت وانزل الله سبحانه وتعالى في ذلك قران بعد ان بعد محمدا صلى الله عليه وسلم لذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما بركت ناقته علم أن هذا البروك ليس طبيعيا وعاديا وإنما هو بأمر من الله لحكمة يعلمها الله فقال لأصحابه ما خلعت القصوى ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة ثم قال صلى الله عليه وسلم والله ما جاءتني قريش بشيء يعظمون فيه أمر الله وبيت الله إلا أجبتهم ثم إنه صلى الله عليه وسلم أرسل لهم وفدا بعث لهم برجل من أفضل أصحابه رضوان الله عليهم ومن أكثرهم مكانة ومنزلة عند أهل مكة لاكم هو عثمان بن عفار رضي الله عنه بعثه يفارض أهل مكة يطلب منهم يستأذنهم أن يخلوا بين البيت وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه إنما جاء معتمرا ملبيا إنما جاء متنسكا ولم يأتي مقاتله لكن قريش أخذتها العزة بالاثم وتكبروا وهالهم أن يأذنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل مكة وهو على غير دينهم فقالوا لن يدخلها أبدا ولما طالت مده بقاء عثمان رضي الله عنه في اهل مكه وهو يفاوضهم شاع في جيش المسلمين وشاع في ركب المسلمين ان عثمان تعرض لاذى وان قريشا قتلته امعانا في رفض طلب النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن طلب من أصحابه البيعة أن يبايعوه على أن يقاتلوا حتى يقتلوا على أن يقاتلوا قريشا وإن أدى الأمر إلى أن يموتوا كيف تتجرأ قريش على النيل من رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وبايع المسلمون عند شجرة خلد الله ذكرها وأبقى ذكر هذا الحدث ما بقي القرآن لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هذا ما قاله عن قصه الحديديه وما ذكره عن البيعه قال جل من قائل قال جل قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم واذابهم فتحا قريبا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله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 وأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه وقد يؤدي ذلك إلى أن يدخل عليهم في بيوتهم لجأوا إلى الصلح وبعث الوفود تفاوض النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الأحابيش فلما راى الاحابيش ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من انه جاء محرما ومن انه جاء يعظم بيت الله ومن انه ساق الهدي رجعوا الى قريش وناقشوا قريش وقالوا ما على هذا عاهدناكم وانما عاهدناكم على ان تخلوا بين كل من يعظم بيت الله ومحمد صلى الله عليه وسلم انما جاء ليعظم بيت الله ثم ارسلت قريش سهيل بن عمرو رضي الله عنه قبل ان يسلم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وتفاءل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجيئه وفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان يبرم معه نيابه عن قريش عهدا بين المسلمين بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المسلمين وكان ما كان من صلح الحديبيه ان الحرب توضع بين الفريقين عشر سنين وأن على المسلمين أن يرجعوا هذا العام على أن يخلى بينهم وبين مكة في السنة المقبلة يدخلونها ثلاثة أيام وأن من ارتد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم ولجا الى اهل مكه فان اهل مكه لا يردونه وان من فر من اهل مكه بدينه الى النبي عليه الصلاه والسلام فان النبي صلى الله عليه وسلم يرده ولا يستقبله وظنت قريش انها بهذا حازت النصر وانها بهذا الشرط كسبت الموقف وانها بهذا الشرط استطاعت ان تكسب الجولة واقع ووافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الشرط وحدثت في صدور المسلمين ضجة كيف يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشر على الاقل يتساوى الفريقان في الشر ان يرد النبي وان يرد او ان يقبل النبي وان يقبل وظهر عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الموقف جاء الى ابي بكر رضي الله عنه يستعجبه يا ابا بكر ما رأيك في هذا الشرط كيف نقبله الاسنا المسلمين او ليس الكفار اذا فلم نعطى الدمية في ديننا وما كان من ابي بكر رضي الله عنه الا انه اجاب إجابة حكيم إجابة عليم خبير قال له يا عمر إنه رسول الله يعني هذا الذي يتصرف وهذا الذي يفعل وهذا الذي أبرم العقد ليس شخصية عادية وليس إنسانا يعمل عقله وهواه لا بل هو يتلقى الامر والاوامر والنواهي عن الله والله مطلع ولو لم يكن في ذلك حكمة لما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نحن بعقولنا قد نقبل وقد لا نقبل لكنه رسول الله ولم يقتنع عمر رضي الله عنه بالجواب فتوجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله اولسنا المسلمين أوليس الكفار فلما نعطى الدنيا في ديننا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر يا عمر إني رسول الله يعني أتلقى أمري من الله وسكت عمر رضي الله عنه وانتهى إبرام الصلح ورجع المسلمون وتمكنوا من الدخول في السنة الثانية وتحقق قول الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون اذا كانت هذه اول عمره النبي لما منع تحلل ومن احسر وتحلل كانما ادى العمره وفي مثلها من السنه المقبله احرم مع اصحابه, مع أصحابه الذين كانوا معه 1600 شخص وتوجهوا الى مكه وعلى مضض قبل اهل مكه ان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم اتدرون ماذا فعل اهل مكه خلوا مكه وذهبوا الى الجبال لا يريدون ان يروا المسلمين ما يطيقون لكنهم ملتزمون بالعهد دخلوا مكة وأدى النبي صلى الله عليه وسلم العمرة وكانت هي العمرة الثانية والعمرة الثالثة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ثم خرج إلى الطائف ومكنه الله من فتح الطائف ولما قفل عائدا من الطائف الى مكة احرم ايضا بعمرة فكانت هي العمرة الثالثة والعمرة الرابعة التي احرم بها مع الحج في عام حجة الوداع هذه اربع عمر يعتمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه حس على العمرة فقال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما لذلك شرع العمرة فمن أدى العمرة خرج من بلده وجاء يعتمر إلى, الى بيت الله فقد تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ما في من أدى العمرة وبقي في مكة أله أن يخرج لأدي عمرة أخرى السؤال هنا يسأله السائل يقول أنا أديت عمرة أريد أن أدي عمرة ثانية سواء كانت هذه العمرة عن نفسه أو كانت هذه العمرة عن غيره ما دام قد أدى عمرة عن نفسه له أن يؤدي عن غيره ممن لا يستطيع أن يؤدي العمره من أين يحرم؟ ايخرج إلى الميقات ويحرم بالعمرة أو أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمره الذي عليه جماهير اهل العلم ان من كان قد دخل مكه واراد ان يعتمر فما عليه الا ان يخرج الى أدنى الحل ويحرم ليجمع بين الحل والحرم في اداء العمره النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم حج معه نساء وكنا قد احرمنا بالعمره متمتعات بها الى الحج وبينما هم في الطريق وقبل دخول مكه وعلى مشارف من مكه في منطقه تسمى بسرف حاضت ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في خيمتها تبكي فسألها ما يبكيك سكتت احس النبي صلى الله عليه وسلم بما أصابها قال لها لعلك نفستي يعني نزل عليك الدم ثم إنه, رضي ثم إنه صلى الله عليه وسلم لا طفع وهون من شان هذا الأمر وخفف عنها وقال لها إنه أمر كتبه الله على بنات آدم يعني مو أنت الوحدي ما ثم قال لها افعلي ما يفعل الحجاج الا انك لا تطوفي بالبيت واستمرت على هذه الحال ولم ينقطع الدم حتى كان يوم الحج فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تدخل الحج على العمره بعد ان وقفت بعرفة طهرت يوم العيد فاغتسلت وطافت وسعت طواف العمرة والحج وسعي العمرة والحج لكنها رضي الله عنها أحبت أن تعتمر لأن صواحباتها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمرن قبل الحج وهي تريد أن تعتمر فاستاذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها أن تخرج إلى التنعيم وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها لتحرم وتطوف بالبيت وتسعى واستنبط أهل العلم من هذا الحديث على أن أهل مكة على أن من أقام بمكة إن أراد أن يعتمر ما عليه إلا أن يخرج إلى الحل ويحرم من عدن الحل ويأتي ويطوب بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وكان هذا حكما مستنبطا عاما وقد عارض بعض أهل العلم في هذا الحكم وقالوا إنه لا يشرع لمن كان في مكة ان يخرج ليأتي بالعمرة من التنعيم وحملوا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها على انها حالة مخصوصة وعلى انها يعني تصح لمن كان حالها كحال عائشة وعللوا لذلك بعلل الا ان الذي يظهر والله اعلم أن الحكم عام مطلق وأن الحكم غير مقصور على عائشة رضي الله تعالى عنها فيكفيه أن يخرج إلى التنعيم لكنه لو سافر وجاء الى المدينه وأراد أن يأتي بعمرة ثانية يلزمه أن يحرم من آبار علي ما دام قد وصل إلى الميقات سؤال آخر يقول هل هناك حديث ما معناه أن الملبس الشرعي للرجال في الصلاة ألا يكشف ولا ألا يشف ولا يحد وهل يجوز إطالة الثوب إلى ما بعد أسفل الكعب إذا كان ذلك بغير نية الخيالاء الجواب ان هذا اللباس الذي ذكره وهو انه لا يشف ولا يحد يعني يصف هذا اللباس مطلوب للرجال وللنساء ان يكون ساترا وان يكون واسعا بحيث لا يصف ما تحته من البشرة ولا يحدد جوانب وجوارح الإنسان هذا اللباس مطلوب من الرجال والنساء لكن الرجل سترته أو عورته ما بين السرة والركبة ولو صلى في إزار إذا لم يجد رداء يكفيه لكنه ان وجد رداء لا بد ان يضعه على عاتقه وان انكشف شيء من جسده كساقه ما دون الركبه وان كشف ساعده وذراعه وكتفه فان هذا لا يؤثر عليه في صلاته لانه لا يعد من العوره اما المطلوب من اللباس ان يلبس الانسان ما يستر جسدا على الا يكون الثوب متجاوزا حد الكعبين لا يجوز له ان يرسل الثوب الى ما دون الكعبين الى ما تحت الكعبين فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اسفل اسفل الكعبين يعني الثوب اذا كان اسفل الكعبين ففي النار ولا شك انه يشتد المنع والتحريم إذا كان الثوب جر خيلاء فإن من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله سبحانه وتعالى إليه وان النبي صلى الله عليه وسلم بين حرمة من يجر ثوبه خيلاء وهنا نريد أن ننصح الإخوان الذي يلبس الثوب اذا كان دون الكعبين فانه مضنة للخيلاء والانسان في الحقيقة قد لا يقصد الخيلاء وانما يتسرب اليه او تتسرب اليه الخيلاء دون ان يشعر او يحس اذا كان قد لبث ثوبا جديدا او ثوبا لطيفا او لباسا غريبا فانه قد يدخله الخيلاء دون ان يحس بذلك ان مر بقوم استحسنوا ثوبه وعجبوا من لبسه وارتاحت نفسه لذلك فإنه فجأة ما يحس بذلك الخيلاء ومن أجل أن يتجنب الوقوع في مثل هذه المواقف عليه أن يلتزم ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن القميص يعني نفس الرجل أن يكون إلى نصف ساقيه أو من نصف الساق إلى ما دون الكعبين لكن أيضا نريد أن نحذر بعض الإخوان قد يبالغون في تقصير الثوب ويرفعونه فوق نصف الساق ظن منهم أن هذا الفعل يعني زيادة التزام في السنة وهو قد يقع في الخيلاء ويقع في الرياء دون أن يحس ايضا فالوسط الوسط والاكتفاء والالتزام والتاسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه إنما هلك المتنطعون إنما هلك المتنطعون هكذا نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقتربت من اختي مبلغ من المال ولم تسألني عنه حتى وفاتها رحمها الله وقد كانت تعبرني ابنا لها كيف ارد هذا المال علما بانه مبلغ بسيط وابنائها لا يحتاجون اليه الجواب هو في ذمتك دين ما دمت قلت انك اقترضته والقرض في الاصل انه يأخذه الانسان ليرد بدلا فيجب عليك ان تعرض الموضوع وترد المال الى ورثتها ويكفي يكفي انها سكتت عنك وانها صبرت عليك وربما كانت في حاجة الى مالها لكنها استحيت منك وتظن انك كما بادرت باخذه تبادر برده لكنك ما قابلت الاحسان بالاحسان ويغلب على ظنك انك تريد ان يعني تسكت عنها او تسكت على المال كما سكتت عليه في حياتها لا يجب عليك أن ترد المال إلى أولادها وإن كانوا لا يحتاجونه في نظرك، فربما يوجد من يحتاجه منهم وربما يعني يطمئنوا إلى أن هذا مال أمهم ويكفي أنك حبسته عنهم هذه الفترة والله يهدينا ويهديك قال سائل يسأل هل من أتى بعمره وقضيتها ما السؤال ما هو واضح من يعرف صاحب السؤال يوضحه قال قال قال وخرج مسلم رحمه الله أيضا من روايته بالأسد الديلي هذا أبو الأسد أبو الأسد الذي يقال له الدؤلي ويقال الديلي ويقال إنه هو أول من وضع قواعد أو علم علم النحو عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة يعني كل جزء من عساء الإنسان عليه صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر أو عن المنكر صدقة قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يعني من صلاة أو من وقت الضحى فمن صلى ركعتين في وقت الضحى كأنما تصدق على سائر أعضاء جسده وشكر الله تعالى على ما منى وما أعطى من هذه النعم التي ينبني عليها جسم الإنسان والتي حفظها الله لهذا الإنسان بحيث إنه يشكر الله عليها قال وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال قال وفي الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلا فعليه أن يتصدق عن كل مفصل عن كل مفصل عن كل مفصل منه بصدقه قال ومن يطيق ذلك يا نبي الله قال النخاعة في المسجد تدفنها أي صدقة والشيء تنحيه عن الطريق أي صدقة فإن لم تجد فركعة ضحى تجزئك أي تغنيك عن سائر الصدقات المتعلقة بصدقة الجسد التي هي لثلاثمائة وستين عضوا من أعضاء الجسم يقول اتى بعمرة ويريد أن يعني يعمل عمرة أخرى على سبيل على سبيل النافلة الجواب نقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ومن يمنعك من ذلك وقد استاذنت عائشة رضي الله تعالى عنها أن تعتمر بعد أن اعتمرت مع مع حجتها فأذر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وآله وصدي وسلم قال في الإنسان ذلاث وستون مفصلا فعليه أن يتصدق عن كل مفصل, مفصل منه بصدقه قالوا ومن يطيق ذلك